قمت الصلاه الله الله لا الله صد الخلل واعتدل الله أكبر الله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 Allah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 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ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 Allah'u akbar the Allah who is الله اكبر الله هو الله اكبر الله Allahu Akbar Allahu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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله أكبر الله أكبر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 Ooh.